وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف كن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا ا ا و و ق ل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 ف ي قالوا و ل أضللتم أعنتم ب د ه ا أم هم ض ل سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن موسوعه ت ت ع ه م م و ا ا ل ذ ك ك ر و ا ن و ا قوما ب و ر ا فقد ك ذ ب و م الاسلاميه ت ق و و ن ف م ت ت ط ي ع و و ن صرفا ولا نصرا و ن ظ ل موسوعه النابلسي ب ن إ للعلوم ا إِنَّهُمْ ي أ الاسلاميه ط و اسماء ق الله ا بَعْضَكُمْ ل ب ع ض ح س ن ة أَتَصْبِرُونَ وكان ربك بَصِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ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 م س ت ق ر و أ ح س ن مقيلا و ي و م تشقق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م م الملائكة ا ونزل ت ز ي ل ا ا ل م ل ك ي و م ئ ذ ا ل ح ق ل ل ر ح م ن و ك ا ن ي و م ا على ا ل ك ا ف ر ي ن ع س ي ر ا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 وقال الرسول يا رب إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن م ح ج و ر ا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر الساؤوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا راوك ان يتخذونك إ ل ا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا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 م و س ق ي ه م م ن ا خ ل ق ن ا أ ن ع ل و م ا ن ا س ل ا ث ي ر ا ولقد ص ر ف ن ا ه ب ي ن ه م ل غ ي ث الغيث ا ل أ ك ث ر ا ل ن ا س إ ل ا ك ف و ر ا و ل و ش ئ ن ا ل ب ع ث ن ا ف ي كل ق ر ي ة ا ل ي ر ث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 و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن اسجد لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا و وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل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 والذين ي ق و ل و ن ربنا اصرف ع م ا عذاب ج ه ن م إن ع ذ ا ب ل س ي ل ل ع ر و م الاسلاميه ن إذا أن